وَإِنْ أَرَدْتُمُ الistِبْدَالَ زَوْجًا مَّكَانَ الزَّوْجِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَاقًا فَتَرَا خَالِصًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا آتَاهُ نُهْتَانًا وَاسْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبا ق مِن النِسَاءِ إِلَّا مَا فَذِتَلَف إِهُ كَ سَاحِشَةَ وَغَقُلْتَ وَسَ أَسَبلا شُرجِمَ عَلَْكُم أَّ تُكُم وَدَناتُكُ وَأَخَواتُكُم وَعََّ تُكُم وَخَالَ تُك وادنات الاخ وبنات الاخت وامهااتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه واخواتكم من الرضاعه وانها نسائكم مرضاع ابكم اللاتي رضعن ابكم اللاتي في حجوركم من نساء فَمَن لَّمْ يَدْخُلْ تُمْ بِهِمْ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَنَسْلَاجٌ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا